بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخضر للنار ذات الوقود لما قرود وما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم من الله أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي هم ملكوا السماوات والأرض والله على كل شيء شهير إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم أعذاب الحريق إن الذين آموا من الصالحات لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار ذلك ألفظ الكبير إن بطش ربك لشديد لا إنه يبدو ويعيد وهو الغفور الوذوذ العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسهود بل الذين كفروا في تكذيب هل أتاك حديث الجنود فرعون وسهود الذين كفروا في تكذيب والله من وراء محيط